بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ويل لكله <هم> مزت الل مزه <تصفيق> ويل لكله <هم> مزت الل ويل لكله مزت <تصفيق> الل الذي جمع ماله وعده <تصفيق> الذي جمع ماله وعده <تصفيق> الذي جمع ماله وعده <تصفيق> يحسب أن ماله اخلده يحسب ان ما له اخلده يحسب ان ما له اخلده كللا ينبذن في الحطمه كللا ينبذن في الحطمه كللا ينبذن في الحطمه وما أدراك مال وما أدراك مال وما أدراك مال نار الله المقدة نار الله المقدة نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة انها عليهم مؤصدة انها عليهم مؤصدة انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة